الخاطرة الأخيرة التي أختم بها هذا اللقاء أسأل الله لنا ولكم توفيق في الدنيا والآخرة هي يا شباب التردد الذي نجده عند بعض الشباب التردد الذي نجده عند بعض الشباب كثير من الشباب وده يستقيم وده يلتزم شفتوا الآخة الآن الأستاذ عبد المجيد والأستاذ سعد والأخوان المجدين معه مرحوا معكم ولهوا وضحكوا وكل ذلك يا خون في الدين في ساحة الدين ما في خروج عن هذا الأمر ليدلك على أن الأمر والله الحمد الدين فيه فسحة فيه سرور فيه منطلق يستطيع الإنسان أنه يتمتع بحياته وهو ملتزم وهو مستقيم أضرب لكم مثال بسيط الطفل الصغير الآن اللي فيه اللي في أولى ابتدائي لما ينجح ويأخذ ممتاز ويجيه أبوه يقول يا يوبا أنا أبغى هدية ش يقول له ابوه؟ يقول خلاص أبي لك الهدية شو اشتري له اشترى سيارة سيارة هذه اللعبة مثلا زين ابو ريموتها يوم تخرج من الجامعة الولد كبر جل ابوه قال يا ابوه يا بشتري تخرجت من الجامعة أنا تخرجت من الجامعة قال ابوه ما شاء الله خلاص أبي اشرب الهدية بتجيك راح وشراه نفس الهدية قال ولدي يوم في الابتدائي اشتريت له هذه فرح فيها بشتري نفسها راح شراها نفسها وقدمها لولده الولد بيفرح. تعريف يقول يقول أفاية أبوه يعني وين؟ قل لعبة قل سيارة قل حاجة كذا ليش؟ لأن الابن تغير فكرة صار اللعبة هذه يحتقرها. صار يحقر اللعبة هذه وصار ينظر يفوق فوق ينظر إلى أخرى كذلك الملتزم يا شباب كذلك الشخص الذي يستقيم على أمر الله عز وجل عندما يلتزم الإنسان ويستقيم يصير يحقر المعاصي ينظر لها أنه يقول يا الله أنا كنت أسوي كذا لو كان يدخن مثلا يقول يا الله أنا كنت أدخن يا الله الشفتين هذه اللي تنطق لا إله إلا الله حمد رسول الله كنت أدخل فيها سجارة نجيسة معقولة يا اخي كنت اسمع اغاني كيف كنت اسمع اغاني يا والله كنت يا خي... سبحان الله يبدا يتغير فكره انا كنت اترك الصلاه اعوذ بالله ويبدا يكره في الله الاصحاب السيئين يكرههم في الله انا كنت ماشي ذولي سبحان الله كيف كنت ماشي ويبدا العكس صحيح يبدا يحب الطاعات يبدا يقدر اهل الطاعات يبدا يقدر الصحبه الصالحه يقدر اهل الصالحين يكره في الله أهل المعاصي ويكره المعاصي لأنه تغير فكره فلذلك يا شباب مدام ود ورد ودك وش ردك ليش ما نجدد العلاقة مع رب العالمين من هذه الليلة يا شباب ليش ما أبدأ صفحة جديدة مع الله صفحة عنوانها توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة مع الله عنوانها أريد السعادة أريد الراحة أريد الطمأنينة أريد رضا الله والجنة ما في أحد يمنعك والله ولا في أحد يردك وترى قرارك في يدك والتاب إلى الله أشجع الشجعان لأنه يتغلب على شهوات عنده في نفسه بعض الشباب يقول أنا ودي أتوب بس ما أقدر أترك الأغاني أنا أقول والله يرفعها يا أخي أغاني تردك عن جنة عرض السماء والأرض لا تتركها أبدا هل تعتقد أن الله عز وجل محتاج أنك تترك الأغاني أنت تركتها تركتها لنفسك وسمعتها سمعتها على حل نفسك والله ما رح تضر الله عز وجل شيء ولا تنفع طاعتك ولا تضر معصيتك الله غني وأنت والفقراء أنت المحتاج أنت المحتاج فلذلك يا شباب ما الذي يردك كم سمعنا أنا متأكد والله متأكد ولو حلفت ما أحنث في كم فيه من الشباب يعني وده بالالتزام وكم مرة هوجس إنه يلتزم ويستقيم لكن في أمور رادته اللي رادته مثلا أغاني اللي رادته مثلا الصحبة السيئة اللي معه، اللي رادته مثلا شهوة معينة لا يجيك الشيطان يقول لا كيف تلتزم عندك المعصية هذه التزم استقيم على أمر الله عز وجل حتى لو كانت عندك المعصية هذه جاهد نفسك في تركها أي أحسن تكون عندي معصية ولا معاصي؟ وعندي معصية لأن الشيطان يردك يقول لا خلاص عندك معصية كيف تلتزم ويشير يخربها عندها معاصي كثيرة لا التزم على أمر الله واستقيم على أمر الله عز وجل لو عندك معصية معصيتين ثلاثمين مشكلة الله غفور رحيم جاهد نفسك وحاسب نفسك وحاولك تخلص منها ويعينك رب العالمين ومن صدق مع الله صدق الله عز وجل معه صدق الله عز وجل معه الله يردنا وإياكم ليه ردا جميلة الله يردنا وإياكم إليه ردا جميلة الله يردنا إليه وإياكم ردا جميلة الله يوفقنا وإياكم لهداية والتوبة الله يوفقنا وإياكم للهداية والتوبة الله يوفقنا وإياكم لتدارك ما بقي من الأعمار أي والله ما ندري والله كم بقي في أعمارنا بعد هذه الكلمة يا أخوان ما ندري كم بقي في أعمارنا بعد هذه الكلمة فالله الله ب Niceدارك الأعمار الله يوفقنا وإياكم لتدارك ما بقي من أعمارنا الله من أعمارنا. الله بالعمل يا شباب الله الله بالعمل الله الله بالعمل ترى ما ينفع التأثر بس يوم القيامة تقول رب العالمين يا الله عز وجل عندما يحاسبك تقول الله يا ربي أنا كنت مقتنع بالاستقامة كنت مقتنع بالتزام وكنت أكره المعصية وكنت أحب الطاعة سيقول الله لك أين العمل عرفت ولم تعمل علمت ولم تفعل أين العمل أين العمل الله الله بالعمل يا شباب يا شباب الموت ما يعرف شباب يا شباب الموت ما يعرف شباب يا شباب الموت ما يعرف شباب صدقوني ما يعرف الشيبات ما يفرق تشايب او شباب يورد كل أحد كم صديق كان معنا ثم غاب فارق الدنيا وهوتا وهولاد كان متعافي ولا يعرف حساب وعد كان تاب المصيب الموت ما يعطي وعاد صار ذا الحين من تحت التراب يتذكر قل هو الله أحد تمت وتكفون توبوا يا شباب والرجل اللي يفشل بالسعد، أفضل لوقتك لو بدالك بصافيه، الوقت ما يرحم ولا هوب، ياوي راعردا يا صاحي بالك تخاويه من رفقته لازم تشوف البلاوي، عليك باللي يرفع الرأس طاريه، عليك بلي يرفع الرأس طاريه، إن حصل أو ما هو ضروري تخاوي، أسأل الله عز وجل أن ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، الله الله بالعمل أخيرا يقول الله عز وجل، فستذكرون ما لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على